بسم الله الرحمن الرحيم حميم ا والكتاب المبين إ ن ا انزلناه في ل ي ل ة みんなであげてください。 「今日は私の思い出を忘れずに済むことはできないのですが今日は私の思い出を忘れずに済むことはできないのですが لا إله إلا هو و يحيي ي م ي ت ربكم و ر ب آ ب ا ئ ك م ا ل أ و ل ي ن ا ب ل هم ف ي شك ي ل ع ب و ن فارتقب ي و م تأتي الاسلاميه س م ء ب ن ب 「よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし ن ا よしよしよしよしよしよしよし ن しよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし 「なぜ ر らば」「そして私たちは」 <تصفيق> ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين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 فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ワナ عمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا ب ول ن ي م و س ل ع ذ ا ا ب ل م ه ي ن من فرعون إنه ك ا ن ع ا ل ي ا م ن ا ل م س ر ف ي ن و للعلوم ق د اخترناهم ا ل ا س ل ا ل م ي ن و آ ت ي ن ا ه م من ا ل آ ي ا ت ما فيه بلاء مبين إ ن هؤلاء لا يقولون إ ن هي إ ل ا موتتنا ا ل أ و ل ى وما نحن بمنشرين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 وَمَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا وَلَكِنَّ بَيْنَهُمَا مَا خَلَقْنَاهُمَا خَلَقْنَا لَاعِبِينَ إِلَّا بِالْحَقِّ أَكْثَرَهُمْ「我慢して ل から」「我慢してるから」「ي ق َ ا ت ُ ه ُ م ْ أَجْمَعِينَ يوم لا يغني مولى ع م ا و ل شي ى شيئا ولا هم ينصرون إ ل ا من رحم الله إ ن ه هو العزيز الرحيم إ ن شجره الزقوم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 宗教法人は宗教法人である。宗 ت, ت, ت ق, ق ت ي ن في مقام أمين في جنات وعيون よ ه, ه ة آ て ن ي ن